حديثنا اليوم, حديثنا اليوم حول مرة, مرة وآفا من, من الآفات التي أهلكت, أهلكت, أهلكت أمم السابقة, أمام السابقة, أمام السابقة هو قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا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 وجاء القرآن العظيم وحذرنا ان نقع في هذا المرض فيهلكنا كما اهلك من قبلنا ولذلك الذي يفتش في القرآن يجد آيات كثيرة في سورة يوسف في سورة محمد في سورة غافر في سورة فاطر آيات تتكرر في القرآن فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعنيه الايه دي اللي بتتكرر في القران كثيرا يعني يا امه النبي انتم اخر الامم خذوا بالكم وخذوا عظه ممن سبقكم من الامم فالقران جاء وبين ان هذا المرض اهلك من كان قبلنا ايه هو المرض هو الغلو خذوا بالكم هنذكر الايات اللي دلت على هذا المرض واهلكت من كان قبلنا من الامم عشان ناخد بالنا ولا نقع فيه ايه هو الغلو الغلو في اللغه مجاوزه الحد وفي الشرع تعدي ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم احنا مين علمنا نعبد ربنا ازاي الا النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو اللي علمنا ازاي نعبد ربنا مظبوط فانت لو شتيت افرطت او فرطت يعني زودت او نقصت في العباده فهذا يعتبر غلو برضو عايزين نفهم الموضوع اكتر من كده ما احنا لما نذكر الايات في القران اللي بتبين الغلو هنعرف طب نذكر الامم السابقه كما بين القران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 ابن الله طائفه, طائفة. هم بيحبوا المسيح. المسيح ومن حبهم المفرط الزائد ما احنا قلنا في اللغه ايه وفي الشرع ايه هو الغلو مجاوزه وتعدي ما امر به النبي قال لك الشيطان يجي في نفس ابن ايه ادم ويشمها لانه بيجري ابن ابن ادم ايه مجرى الدم فيشم النفسيه بتاعه ابن ادم يرى فيها اقداما او تراجعا يعني ايه يعني يبص للإنسان دي أو الإنسانة اللاجة فيها حب للدين جم يروح يخليها إيه؟ تمدح وتغالي في الدين وتفتكر نفسها إن هي بتعمل خير واللاجة في النفسية بتاع الإنسان أو الإنسانة تراجعا وبعدا عن الدين يعني كره للدين مش حب الدين جو, جو يعني فيخليه يعمل إيه؟ يخليه يفرط يعني يقصر يعني يترك الصلوات ويتبع الشهوات يبقى طائفه من النصارى غالوا في حبهم للنبي هم فاكرين نفسهم بيعملوا ايه خير ده اسمه غلو اطلع في نفوسهم الشيطان فوجد ان فاء حبا للدين فخلهم غالوا في حبهم للمسيح الغلو دي خلهم كفروا بالله جل وعلا اقرا القران لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى بن مريم طائفه من النصارى قالوا لا دا المسيح ابن مريم هو الله وقال لي احد الناس وكان ايه بوظيفه مدير معي في العمل مدير كبير قال لي قلت له من الذي خلق السماوات والارض قال الله انا اعرف انه هو يقصد الله مين عيسى قلت له لا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 انما المسيح ايه عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه شوف التهديد اللي جاي انتهوا خيرا لكم تهديد يبقى كده كفروا النصارى بس هم فاكرين ان هم كفروا ده هم فاكرين ان هم بيحبوا السيد المسيح قس هذا الامر على امتنا امه النبي محمد الشيطان نظر في امه النبي محمد وشم نفس البشر فيها إلا عندهم حب للدين خلهم ايه غالوا ذي الجماعه الصوفيه غالوا في هذا الدين وغلوا في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا فيما وقعت فيه الامم السابقه من الغلو ولذلك دخلت احد المساجد في صلاه الظهر في الشرابيه فوجدت واحد بيدا وبعد الاذان اخر الاذان زي ما تعلمنا الاذان خمسة عشرة كلمه تبدا بالله اكبر وتنتهي بلا اله الا الله ثم بعد ذلك حديث النبي واللي يسمع من الامه التكبير الاذان بعد ما ينتهي المؤذن يقول كل واحد في سره ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كل واحد في سره انما تخلطها بأذان ضمن الاذان بكلام مرتفع في الميكروفون الناس تتفرج زي اخره الاذان ايه لا اله الا الله فجد جنبي كده بلغه جميله وابتسامه جميله وموعظه حسنه بفضل الله قلت له يا سلام صوتك في الاذان جميل بس لو انت بعد لا اله الا الله قفلت سمعت الميكروفون وصليت على النبي في نفسك طلع فيا زي البرد وكانني بهدم الدين قال لي بحب النبي غضب عنك لا حول ولا قوه هو ده الغلو هو ده الغلو زاد في الشرع وزاد في الدين ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمحتم المؤذن فقلوا مثلما يقول ثم صلوا عليه الكلام للناس كلها يبقى لكل اللي في المسجد وفي الشارع صلوا على النبي ششر على بعضهم كلهم كل واحد في سره واخر الأذل لا إله إلا الله عرفت أنه جاهل والشيطان ضحك عليه ما قبلش الموعظه تركته يبقى إيه يبقى الشيطان عملي مع فئة من الناس اللي هم الصوفية وحدث ولا حرج لقى عندهم حب للنبي فخلالهم يغالوا في هذا الأمر ويقع زي ما النصارى طب واللي لقى عنده بعد وكره للدين خلا يترك الصلاة ويتبع الشهوات ما هو لقى عنده كره فمن يجد حك عن الشيطان يخشلوا من باب اللي هو بيحبه خلا ترك الصلاة ويتبع الشهوات يبقى الإنسان منا بين أمرين ده اسمه الغلو والإفراط والتفريط طب والجماعه اللي هو وجد عندهم عنده عدم حب للدين هل لهم يعملوا ايه يدعوا ذلك تحت المدنيه والحضاره زي اناس الدغيدي اناس اللي بذكر اسمها في بيوت الله جل وعلا عمنا لها شنه ورنه النهارده على النت وفي الجرايد وفي كل مكان وهتتجنن من هي اناس دي فوائد اللي ما تشعر فيها افلامها الفاضحه العري والفجور وحدث ولا حرج اول ما نجت الكره في ملعب اهل الصلاح في مصر قالت والله لن يهدأ لي بال حتى ادافع على ان الشريعه والدوله ما تجحش في دم مين المتدينين ان الجماعه اللي عايزين الشريعه دول عايز ايه يا ست عايز الفجور ورحت ماسكه ايه كمان راحت ماسكه انسانه كانت اعلاميه برضه وممثله قبل ذلك وتابت وارتدت الحجاب فقالت عنها كلاماً ظاهر على النت في الايام دي بتقول ايه بتقول وفلانه الفلانيه لا بقى اسماء فنانين بقى في المسجد بقى وكلام زي كده لا قالت ذكرتها بالاسم هي ثابت ورجعت الى الله ورتبت الحجاب من فطره وتتكلم في الدين بفضل الله قالت وهذه الفلانه الفلانيه التي ترتدي القناع على وجهها ارفعي هذا القناع بتتارج عليها ما هو دا الشيطان نظر ايه نظر وشم نفسها فوجدت في كره للدين خلاها ايه غالت في كرهها للدين وفكر نفسها بتعمل ايه صح يبقى فئه الصوفيه غالوا تحت المدح وفئه اخرى ايه غالت وفرطت وافرطت وتركت الصلوات واتبعت الشهوات فتقول ايه فلانه الفلانيه انا بدعوها واقول لها ارفعي من على وجهك هذا ايه البرجع او النقاب انت كنت في يوم من الايام ضبطك في مالها ليلي كذا انت جايه النهارده وابتدي تزيني الدين اني لا الدين الظاهري يعني ما نها بكره الحجاب يعني الدين في القلب والله القلب مليان حقد وغل للاسلام ولو كان القلب فيه حب للاسلام لظهر عليك وارتديت الحجاب لانه امر الله جل وعلا والشيخ لسه مصلي بيها وليضربن بخمرهن على جيوبهن اللي هو الحجاب تروحي فين يا اناس من الكلام دي دي فارتط وافرطط الشيطان شم في نفسيتها الكره للدين فخلاها تطلع الحقد اللي جوه من قلبها طيب قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم كلامنا احنا؟ الكلام في القران اوعى تقع في الوجعه في الامم السابقه في الغلو يبقى الجماعه الصوفيه النهارده تقل لهم ايه النبي نفسه كما ثبت في الصحيح يعني حديث صحيح قال ايه صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تطروني يعني لا تمدحوني النبي قال كده كما مدحت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله الله أكبر اخي النبي قال كده تيجي انت تمدح النبي بكلام وتلصق بصفات لا تنبغي إلا لله لا ينطبق عليك كده الكفر بلغة النصارى وكما حدث للنصارى يبقى رب العزه يحذرنا في القرآن يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الحق إيه؟ اللي هو النبي وراهن نمدح النبي ازاي وبعدين ده خدوا بالكم النبي عليه الصلاه والسلام وصى احثوا في وجه المدحين التراب يعني ممكن تمدح واحد في صفات طيبه فيكم تخليه يفتن ويتكبر فامتنا مفيهاش مدح الجماعه الصوفيه برضو خرجوا وشتوا عن الموضوع وقعوا في موقع فيه النصارى وضحك عليهم إبليس يجوا القبور والأضرحة ويعبدوها من دون الله جل وعلا يا أخوانا النبي قال كلام رهيب قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد لعنوا مع كان كده تبدأ أنتم ما اتخذتوش من قبور الأنبياء ده من قبور الأولياء إن كانوا أولياء والولاية الصلاح يعلموا الله جل وعلا ليه ده النبي لعن اللي عمل كده إحنا بنحب الأولياء أنتم بتكرهوا الأولياء ويعمل لك كده. شوف الجهل، شوف الشيطان ضحك عليهم لحد إيه؟ لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طب واللي بيتعمل في الحسين النهاردة تقدر تتكلم؟ أنت بتكرهه البيت هيقول لك وممكن نقضي لك موتك، ممكن يموتك ويحس نفسه وقتا أبو جه. خدوا بالكم من الجهل اللي عنده والعاز بالله هو الايه هنا هو القران ربنا قال ايه ما فرطنا في الكتاب من شيء سوره المائده ذكرت الغلو وسوره النساء ذكرت الغلو حتى لا نقع فيه مثل ما وقعت فيه الامم السابقه يبقى الغلو ده مرض ايه مرض خطير اهلك من كان قبلنا من الامم فام فالقران يحذرنا منه ان نقع فيه الافراط والتفريط يبقى الشيطان هو اللي ليه التوجه بتاعك انت بتحب الدين طب في الاولياء وفي النبي عشان يوجعك في الشرك والكفر اللجى نفسك فيها ايه كره للدين زي ناس الدغيدة ربنا عفيد يخليها تعمل ايه تترك الصلوات وتتبع الشهوات وتترجع النقاب وتترجع المتدينين وانا هقف عشان خطر المتدينين ما متكوش الحكم في مصر ولو اخر خطر في نفسي ايوه يبقى فئة افرطت وفئة فرطت هو ده ايه الغلو يبقى تاخدوا بالكم منين من الغلو لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله وكما قال في رواية أخرى إني ابن مرأة تأكد القديل يعني أنتم حدش ايه يدينا حجم أكثر من حجمي ولذلك إخوانا ايه القرآن بين رب العزة قال كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل فصلت الحق الكلام ده لا أخذنا منه باليمين يعني النبي لو زود في الشرع ربنا ما مرج بشو زود أو نقص وخلن الأمة ونقص كلمة ربنا بيقول لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لو عرج هنا لو اتقطع في الرقبة ما تصاحبه فما منكم من أحد عنه حاجزين ما حد بالشجر وعيش عذاب عن محمد الله أكبر شوف دي اسمها العقيدة الصافية الخالصة لله جل وعلا فأيكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم فلا تغالوا وتمدحو كما مدحت الصوفية الصالحين وأصحاب القبور وعبد القبور من دون الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين أفرطوا وتركوا الصلوات واتبعوا الشهوات فأنتوا أمّة وسطية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قدمت هذه المادة من صفحة المتجول القرآني على الفيسبوك.